يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله رياء الناس كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله